سموت بالدين عن دنيا الدناءتي رفعت رايات إقبل وإخباتي سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من في وحل الملذات سموت بالدين عن دنيا الدناتي رفعت رايات إقبال وإخبات سلكت درب الهدى من بعدي ما سائمت لجلي من سيري في وحني الملاذات سموت بالدين عن دنيا الدناءات رفعت رايات إقبال وإخبات سلكت درب الهو بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات أبصرت نورا أضاء القلب فانشارحت أرجاء صدري وطارت للعلاداتي قد كنت أحيى على التفريط مجتاملا لئلا الذنوب أقضي فيه سوءاتي قد كنت أله على الأوتار معتم. أني أحلق في أفق المسرات قد كنت أركوب في سحن خطابة من الكبائر أسعى للجميلات قد كنت أنظر في الشاشات أحسابها تزيل همي وأحزني ولو عاتي كانت تصارعني كف الهوى جنوبا فأرتمي بائسا في حضني و من بعد ما سائمت في وحن واليوم يا إخوتي أقبلت في آساف أعلنتها توبة قبل النهايات عرفت معنا حياة الخير يا قوم وجدت يا إخوتي طعما لطاعاتي واليوم يا إخوتي أقبلت في آساف أعلنتها توبة قبل النهايات عرفت معنا حياتي خير يا قول wajatu ya'i wati ta'man li ta'ati samutu bid din 'an dunyada lati سَلَكْتُ دَرْبَ الْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا سَائِمَتْ رِجْلِي مِينا سَيْرِي فِي وَحْلِ الْمَلَذَاتِ